والان مع تلاوه عطره للقارئ الشيخ عبد الله بصفر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واقسم بالله جهدا ايمانهم لا ان امغتهم لا يخرجن قل لا تقسم طاعه معروفه إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِي وَلَمْ يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي اضْطُرُّوا لَهُ وَلَنْ يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي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 قَدِنِ صَلاتِ الفَجرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بعد صَلاةِ العِشاءِ ثَلاثُ عَوَراتٍ لَكُمْ لَيسَ عَلَيكُم وَلا عَلَيهِم جَناحٌ بَعْدَهُنَّ تَوافُونَ عَلَيكُم بَعضُكُم عَلى ذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ الآيَاتِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 إن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم ألا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 پال ان پوں سرو سور و پالو سیل اوین تَبَهَا فَهِيَ تُمْلا عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لولا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 وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا عَلَيْكَ بُورًا لَا تَدْعُ الْيَوْمَ بُورًا وَاحِدًا وَادْعُ بُورًا كَثِيرًا قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسكولا ويوم يحشرهم وما يعبدون منهم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 وَلَكِن مَّتَّعْتُهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا هُورًا فَقَدْ كَذَّبُوا بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا